أبداً بالعار وهوان الهادب ثلية سرنا وخطينا بإصرار تعود الأرض العربية مرضينا أبداً بالعار وهوان الهادب ثلية يا بسرنا وخطينا بإصرار تعود الأرض العربي تا يرجع حق المسلوب نتحدها كل خط. يا غاصف والبادي الله يا, غاصف والبادي يا, غاصف والبادي يا غاصف لا تحلم تسلم يا وطني منبيع سيدنا بماله ولا منصب ولا نسمح للحق يطيع طياراته مستعره ابدا يا بدنيا وطني منبيع سيدنا بماله ولا منصب ولا نسمح للحق يطيع طياراته مستعره حنا لهذا الحق جنود همتنا نقسم لا يعود نار وبركان وبر يا غاصب حقك يا يا, يا غاصف والبادي أظلم يا غاصف والبادي أظلم الجمرة بتولع ماري يا غاصف لا تحلم اسلم نصر يا عمر الثوار سيل الجبر وتكيف قدام كل الجمرة بتولع ماري يا غاصف لا تحلم اسلم نصر يا عمر الثوار سيل الجبر وتكيف قدام جايين بعز مو بآية قرآن يا غاصب زي البنيان يا جايين بعزم وإيمان عزيت تتحدى طغيان يا با جايين بآية قرآن يا غاصب زي البنيان عزمك أحمد أبو الريش علمنا بكرام نعيش وعمره ستي بعد وجيش وسرايا يا تتعلم Joo, بقى اللي منا القادة يعيش الملايين بعزتنا والإرادة نحن في جولة يوم الدين بشرى يا أرض الإسراء كرمالك كلنا شغدا